بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد تحياكم الله تعالى جميعا بارك الله فيكم على هذا اللقاء المبارك وأسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسنتنا جميعا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذا من فضل الله علينا أن جعل هذه الأوقات بيننا لله عز وجل في تعلم العلوم وفي ذكر الله عز وجل وفي طلب العلم ولا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم شيئا إلا إذا وصل إلى العلم لا يستطيع أن يصل إلى أي شيء سواء في الدنيا أو الآخرة إلا بالعلم العلم عن الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من الناس يتكلمون في هذا الأمر ويبينون لنا أهمية العلم وفضله وشرفه لكن هناك مسألة عظيمة وهي حياكم الله أخي حبيب الواث بارك الله فيه أننا لابد أن نطبق شيئا مهما وهو أن نزكي عن علمنا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه انظر إلى هذا المثال الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذين يتعلمون العلم ولا ينفقون منه طيب الآن عرفنا عليكم السلام وبركاته الأمر الذي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم له هو ليس فقط أهمية العلم لأنفسنا عليكم السلام ورحمة الله ولكن لابد أن ننشر هذا العلم كما جاء في غير حديث من حظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تعلم العلم ونشره بين الناس كما جاء في حديث جاء عن أكثر من ستين صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولا آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من كذب علي متعمدا فليتباوأ مقعده من النار فحديث متواتر ويبين أنه يجب على كل من حمل علبا أن يؤديه وينشره وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب لذلك كان هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه ونعرف أن الذي يبخل بماله عن الناس ولا ينفق منه في سبيل الله هذا معروف أنه بخيل فسيحاسب عما فعل فهذا مثل الذي عنده علم أعطاه الله علما فلابد أن يتصدق عن هذا العلم الذي من الله عليه به لأن العلم لم يوفق لكل أحد لذلك كانت العلوم منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية والذي يحصل العلوم كلها هذا لا شك أنه أرفع درجة من غيره لذلك بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فضل عظيم من الله عز وجل فلابد أن نذكي عن علمنا بأن نحدث به ولا نجعله في صدورنا فقط فالذي يعرف عن نفسه أنه يعلم علما صحيحا عن الله والرسول وفيه من الخير يفيد به إخوانه ويبين لهم النور ويخرجهم من الظلمات هذا وجب عليه أن يبين للناس ويهديهم فلابد أن يحدث بهذا العلم لذلك كان العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهنيئا لأصحاب العلوم أهل العلم وطلاب العلم لهم درجات فوق المؤمنين وفضلهم الله على كثير من الخلق بعلمهم وفقههم وتعليمهم الناس لذلك جاء في الحديث أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وإن الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير ولما سئل أهل العلم عن هذا وكيف أن الحيتان تستغفر للناس أو تستغفر لطلاب العلم قالوا لأنهم قد علموا أن طالب العلم يعلم الناس الحلال من الحرام ويعلم الناس كيف يصطادون وكيف يحافظون على خلق الله فهؤلاء أهل العلم شرفهم عظيم والعلم ليس حكرا وليس خاصا بأحد لكن لا بد من نشره فالأمة قائمة على العلم وعلى نشره بينهم ولذلك اهتم أهل العلم قديما بالإثناد وهو علم عظيم في بيان صحة الأقوال والأنثاب لأقوال العلماء وغيرهم من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته إلى ما بعد ذلك من الصحابة والتابعين صنف أهل العلم كل شيء يخدم الدليل حتى لا يأتي أحد الآن ويقول كذا وكذا وليس وليس له سلف فيه لذلك قال ابن السيرين الإسناد أو قال ابن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فالأمر عظيم ولذلك جاء ابن رسلان في الزبد ابن رسلان الشافعي رحمه الله وقال وعالم بعلمه ليس يعملا معذب من قبل عباد الوسن وغيره من أهل العلم الذين تكلموا في هذا القول كما قال الله عز وجل في غير آية على هذا الأمر فلابد من نشر هذا العلم والسعي إلى مرضاة الله عز وجل وهذا مما شرف الله به عباده فالحمد لله على ما أنعم به علينا وبارك الله في القائمين على هذه الغرفة ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم والجميع إلى ما يحب ويرضى ربنا تبارك وتعالى فالحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أكتفي إن شاء الله تعالى بهذا وإن شاء الله عز وجل يكون لنا لقاء معكم مرات عديدة ان شاء الله في اوقات أخرى تقبل الله مننا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشأل أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم